ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضين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 الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدريبهم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 فكيف إذا تُوفَّتُهم الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهم وأدْبارَهم ذلك في أنهم تبعوا ما أشخَطَ الله وكرهوا الظُّوانَه فأحبط أعمالهم أم حتب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أذانهم؟